جاءت زرنا في المنظري برفق قال لا لا ليس هنالك ما يخرب نحن الخير بطبيعتنا لا نرضى الظلم والطغيان لا يحيا بيننا الا الانسان الشريف مرة في حينا زارنا بلونظري برفق قال لا لا ليس هنالك ما يخرب نحن الخير بطبيعتنا لا نرضى الظلم والطغيان لا يحيا بيننا الا الانسان الشريف يا النبي بابا وفي يا النبي وعالم الاطفال عالم جميل عالم الاطفال عالم جميل بالاخلاق الفاضله بالمحبه بالامل نسمون انتصر على المصاعب بعمل باتر دوما الى الاعتذار يعني سل لا ترفضوا خجلا ضحكنا قلنا اجل بننا من حدد بالامل نسمونا انتصر عاد بالمصاعد بالعمل بدي ود ومن ايمان اعطي قران الزمن لا ترفضوا خجنا ضحكنا قلنا اجن بابر في ذكي النبي بابر في ذكي النبي وعرب الاطفال